كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا شَوْفًا لَهُمْ نَارٌ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا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 لَكُمْ فِي الْأَزْوَاجِ مُطَهَّرًا وَالْدُّخُلُهُمْ ضِلًّا ظِلَالًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ لَا يَعْدِلُ مِنْكُمْ شَيْئًا إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطير الله وأطير الرسول وأطير الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فَارْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا